الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لما أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بالأكل من الطيبات مع شكره تبارك وتعالى وذلك في قوله يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون قلنا بأن الله تبارك وتعالى أطلق في ذلك لكثرة هذه الطيبات التي أباحها الله عز وجل لعباده فهي غير محصورة لكن لما جاء الكلام على التحريم قال بعدها إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير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 ما في حكمها مما لم يذبح بطريقة شرعية لم يذكى الذكاة الشرعيه مما أزهقت نفسه بتغريق أو صعق أو نحو ذلك كما قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقه والموقوذة والمتردية والنطيحه وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب فهذه تفاصيل في المحرمات من هذه البهائم والذبائح وما في معناها كذلك أيضا الدم المسفوح والمقصود به الذي يخرج من أوداج الذبيحة حال ذبحها فهذا نجس إن أصاب الثوب أو المكان البقعة فإنه يغسل لنجاسته بخلاف الدم الذي يكون في عروق الذبيحة في لحمها إذا وضع في القدر ونحو ذلك فهذا طاهر ويستثنى من هذا الدم المسفوح ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان وذكر الميتتين وهما الحوت السمك والجراد فهذا لا يحتاج إلى تذكية وأما الدمان فالكبد والطحال في من قوله حرمت عليكم الميتة الجراد والحوت السمك ومن الدم كذلك الدم المسفوح يباح من الدم غير المسفوح وهو ما كان في لحمها أو ما كان كالكبد والطحال وقوله تبارك وتعالى ولحم الخنزير اللحم هنا في لغة العرب يشمل الأبيض والأحمر يعني ما نسميه اللحم والشحم فهو داخل فيه وبعض اهل العلم يقولون انه خص اللحم باعتبار انه المقصود الاول بالانتفاع والشحم تبع له والمقصود ان كل اجزاء الخنزير محرمه من لحم وغيره كالعصب والعظام والدهون وما أشفه ذلك فكل أجزاء الخنزير نجسة وهي محرمة سواء كان هذا الخنزير بريا أو كان الخنزير اهليا يعني مما يربيه الناس في المزارع ونحو ذلك وقد يكون متوحشا بريا فكل ذلك حرم وما أهل به لغير الله الإهلال أصله رفع الصوت ما أهل به لغير الله يعني عند الذبح يذكر غير اسم الله تبارك وتعالى كان يذكر اسم صنم أو المسيح عليه السلام أو معبود يعبد من دون الله تبارك وتعالى كان يذبح ويقول بسم الله أو بسم العزة أو نحو ذلك كما كان يفعله أهل الإشراك فهذا لا يجوز فيحرم ولو ذبح فإن هذا الذبح لا يكون تذكيه له ولا يطهره فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه لما ذكر هذه المحرمات وحصرها وهي اربع وقد جاء في السنة أيضا ألا ويحرم عليكم كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير المقصود بذوات الأنياب التي تعدو وتفترس بنابها نابها من ذلك الضبع فقد دلت السنة على أنه صيد وكذلك من ذوات المخالب من الطيور يعني ما يصيد بمخلبه ويعدو أو يقع على الفريسة بهذا المخلب فيخرج من هذا مثل الديك فله مخلب كما هو معروف ولكنه لا يتخذ ذلك للوقوع على فريسته ونحو ذلك يصطاد به فهو خارج عن المراد هنا قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسمع عليه حال الاضطرار يباح المحظور وهذا معنى يسر الشريعة هذه الشريعة سهلة يسيرة ليس معنى كون هذه الشريعة يسيرة أن الإنسان يفعل ما حرم الله وينتهك حدوده ويجترئ على ربه تبارك وتعالى ويفعل ما يحل له ويضيع الواجبات ويقول الدين يسر ليس هذا معنى يسر الشريعة وإنما ما جعل عليكم في الدين من حرج فإذا اضطر الإنسان أبيح له أن يأكل الميتة. إذا اضطر الإنسان فإنه يباح له أن يأكل لحم الخنزير إذا اضطر الإنسان فإنه يباح له أن يشرب الخمر كما لو غص لأن الفقهاء قالوا إنه لا يشرب الخمر إذا أشرف على الهلكة من العطش لأنه يزيده عطشاً لا يحصل به الريء بالخمر فهو لا ينفعه في هذا بل يزداد عطشا فلا يشرب لكن قالوا إذا غص مثلا ولم يجد شيئا وخاف على نفسه الهلاك فانه يشرب ولو خمرا ان لم يجد شيئا ليدفع ذلك عنه فهنا قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد باغ البغي بمعنى تجاوز الحد كأن يكون هذا الإنسان بغير ضرورة بغير ضرورة أو أن يكون هذا الإنسان يأخذ فوق حاجته غير باغ ولا عاد يأخذ فوق حاجته بمعنى أنه يكفيه لسد رمقه ويبقاء المهجه ان ياكل بضعه منه فيذهب ويأكل ويتزوج وكأنه وجدها فرصة لأكل هذا الحرام فهذا لا يجوز وبعض أهل العلم أدخل فيه من كان في سفر محرم أصلا كقطاع الطرق أنح ذلك من المجرمين فإذا حصل له ضرورة فهل يباح له أن يأكل الميتة أنح ذلك بعض أهل العلم قال لا يرخص له في هذا لأنه باغ وعاد فضرورته غير معتبرة ولا يعان على باغيه بالترخيص أكل الميت ونحو ذلك هكذا قال بعض الفقهاء غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فلا حرج عليه يؤخذ من هذه الآية من الفوائد ان التحليل والتحريم مما يختص بالله تبارك وتعالى تحريم والتحليل إنما حرم عليكم من هو الذي يحرم؟ والله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله قل لا أجد فيما أُوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير لا أجد فيما أُوحى إلي فهذا موقوف على الوحي من الله ليس لأحد أن يحرم ويحلل كما كان أهل الجاهلية وقالوا هذه أنعام وحرف حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه فهذا لا يجوز بحال من الأحوال كذلك يؤخذ من هذه الآية وما أهل به لغير الله لاحظ الشرك نجاسته معنوية والميته نجاستها حسية فهذا الذي أهل به لغير الله لاحظ أنه ذكي ولكن لما ذكر عليه غير اسم الله تبارك وتعالى سرت هذه النجاسة المعنوية إلى هذا المذبوح فتحول إلى نجاسة حسية فالنجاسة المعنوية قد تسري وتصير في حال تؤثر في الذوات فصارت هذه الذبيحة نجسه بعينها لماذا هي ليست بميته ماتت حتى فأنفها ذكيت ومع ذلك لما ذكر عليها غير اسم الله صارت نجسه بعينها فالنجاسة المعنوية أثرت نجاسة العين سواء الله عليه قوة تأثير الشرك والنجاسات المعنوية والله تبارك وتعالى قال عن المشركين إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس ما الذي جعلهم بهذه المثابة هو الشرك وإن لم يكن المقصود بهذه الآية الأخيرة أن نجاستهم حسية بالنسبة لهم في الحياة فالراجح أن المشرك ليس بنجس العين وإنما نجسته معنوية لكن ميتة المشرك نجسه أما المؤمن فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس فالمؤمن طاهر والله عز وجل قال لا يمسه إلا المطهرون وقال لا يمس القرآن إلا طاهر فالآية الراجح أنها في الصحف التي بأيدي الملائكة أو اللوح المحفوظ في كتاب مكنون وهو اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون لكن في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر على ما فيه من كلام في الإسناد برواياته المختلفة فإن المقصود بذلك عند بعض أهل العلم أن الذي يمنع منه هو الكافر لأنه نجس وبعضهم يقول غير ذلك في معنى الحديث لو صح يؤخذ من هذه الآية إنما حرم عليكم الميتة هذه الأشياء المذكورة الأربع يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها وجدها مبنية على قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه وقوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يقول شيخ الإسلام فكل محتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن سببه معصية وهي ترك واجب أو فعل محرم لم يحرم عليهم لأنهم في معنى المضطر الذي ليس بباغ ولا هذا محتاج إليه في معيشهم. ولم يكن سبب هذا الاحتياج هو التقصير بفعل واجب أو ارتكاب محرم كما قلنا الذي يقطع الطريق مثلا. فهذا الاضطرار لا يبيح له أكل الميتة مثلا أو تعاطي المحرم. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر في المحرمات أن الشرك أن الشرك بالله تبارك وتعالى لا يباح في حال الضرورة بل هو محرم مطلقا وليس المقصود التلفظ بكلمة الكفر وإنما أن يكفر الإنسان حقيقة بدعوى أنه مضطر يكفر, يكفر يكفر يعتقد الكفر يعني يبوء بالكفر بحجة أنه عليه ضغوط أو نحو ذلك فهذا لا يجوز لا تبيحه الضرورة ولو مات ولو قتل فهذا فيما يتعلق بالكفر لكن فيما يتعلق بالميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير والأكل من الذبائح التي ذبحت على غير اسم الله تبارك وتعالى فهذه يبيحها الاضطرار تبيحها الضرورة هنا قول شيخ الإسلام رحمه الله بأن محتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن سببه معصية ويترك واجب أو فعل محرم إذن إذا كان ذلك بسبب تقصيره بترك الواجب أو فعل المحرم فإنه لا يباح له ذلك على هذا القيد الذي ذكره كذلك يؤخذ من هذه الآية رفع الحرج عن الأمة من القواعد الخمس الكبرى قاعدة المشقة تجلب التيسير وأنه يدخل تحت ذلك من القواعد الضرر يزال ورفع الحرج بأي عبارة عبر عنها من القواعد الفقهية المعروفة إذا ضاق الأمر اتسع هذه القاعدة أيضا ونحو ذلك مبنى هذه القواعد على مجموعة من الأدلة منها هنا كما جاء فمن الطر غير باغ ولا عاد وكذلك في قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج وهنا أيضا تحريم الدم المسفوح لماذا؟ شيخ الإسلام رحم الله ذكر علة له يقول لأنه مجمع قوى النفس الشهوية مجمع قوى النفس الشهوية الغضبية وزيادته توجب طغيان هذه القوى الغضبية الشهوية وهو مجرى الشيطان من البدن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم هذا تعليل شيخ الإسلام سبب تحريم الدم لكن هذه العلة هي علة اجتهادية مستنبطة يعني ليست بمنصوصة يحتمل أن تكون هي العلة ويحتمل أن يكون السبب غير ذلك لكن لا شك أن الدم ضار أن شرب الدم أو أكله أنه يضر وأهل الجاهلية كانوا في أوقات إشقدة والفقر والقحط ونحو ذلك لربما طبخوا الدم ولربما وضعوا عليه شيئا من الوبر وأكلوه يسمونه العلهز كما جاء في خبرهم لما أمحلوا وصاروا في حال من الشدة لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف يعني الجذب والقحط فأكلوا الجيث والجلود وأكلوا العلهز وكانوا في أسفارهم ونحو ذلك إذا أصابهم شدة ونفذت أطعمتهم فصدوا عرق الراحلة الجمل أو الناقة و. تلقوا ذلك بإناء يلتلقون الدم ثم يطبخونه ثم يأكلونه فهذا ضار يورث أدواء وعلل مختلفة لكن في حال الضرورة يأخذ بقدر ما يدفع عنه الضرورة دون توسع يعني بعض الناس قد يجدها فرصة أنه يقول أنا في حال ضرورة الآن فيأكل اكلا كثيرا فوق حاجته مما يدفع ضرورته فهذا لا يصح. لا يصح وحال الإنسان في الضرورة ينبغي أن تقدر بقدرها كما هو معروف في القاعدة الفقهية أن الضرورات تبيح المحظورات والقاعدة الأخرى أن الضرورة تقدر بقدرها فإذا كان مثلا يجوز كشف العورة للعلاج والطب تطبيب ونحو ذلك فإن ذلك ليس معناه أن يكشف كل شيء وإنما يكشف موضع الحاجة فقط المرأة تحتاج أن تتطبب عند الطبيب لشيء مثلا في بعض وجهها فإنها تكشف هذا الموضع فقط بعينها تكشف هذا الموضع والأصل طبيبة فإن لم يوجد فطبيب تكشف هذا الموضع لا تكشف الوجه كله لا تكشف الوجه كله هي تحتاج انها تتطبب في شيء مثلا في نحرها أو نحو هذا ليس معنى ذلك أنها تتجرد أمام الطبيب هذا لا يجوز فالضرورات تقدر بقدرها سواء كان ذلك في المطعوم أو في المنظور أو في الملبوس أو غير ذلك لا يتوسع الإنسان فيه والله تعالى أعلم وكذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية ما جاء في ختمها إن الله غفور رحيم يعني لمن وقع في الضرورة فهذا من سعة رحمته تبارك وتعالى بعباده وهذه الشريعة مبنية على الرحمة ليست على التعسير والشده والتضييق على الناس وما إلى ذلك لا حرم عليهم الأشياء لتضرهم وهو رحيم بهم فإذا اضطروا فتح لهم هذا المحرم فيأخذون بقدر ضرورتهم هكذا ينظر إلى هذه الشريعة فتحب ونعلم أنها رحمة للعباد رحمة لنا رحمة لأهلنا رحمة لمن حولنا للمجتمع وليست حجرا كما يتصور بعض الناس أن من تمسك بدينه أنه معنى ذلك أنه وقع في شقاء وعناء وضيق وشدة هذا كلام غير صحيح وهذا لم يفهم شرع الله تبارك وتعالى كذلك هنا قدم الغفور على الرحيم ذكر بعض أهل العلم أن سبب ذلك إن المغفرة سلامة من باب التخلية والرحمة تحلية فهنا الرحمة غنيمة والمغفرة سلامة بمعنى أنه لا يناله ولا يطاله شيء من أثر هذه الأفعال والمقارفات لا يطاله شيء من العقوبة هذا معنى الغفر ويستر فلا يفتضح فهي وقايه عن المغفرة وستر تشمل الأمرين فهنا إذا قال إن الله غفور الرحيم فالغفر تقول ربي اغفر لي وارحمني اغفر لي بمعنى أنت تطلب السلامة والتجاوز والستر فهذه تخلية هذا من المؤاخذة يبقى الرحمة التي بها يدخل الجنة ويوصل العبد بها إلى أعلى الدرجات وتنزل عليه الألطاف الربانية فهذه تحلية هذه غنيمة هذه زيادة فالأول السلامه، ثم بعد ذلك الغنيمة فالتخلية قبل التحليه. هذا واسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعلنا وإياكم هدى مهتدين والله أعلم صلى الله نبينا الحمد وعلى وصحبه إذا كالذيكم إضافه سؤال نعم يقول فيما يتعلق ذبائح أهل الكتاب ذبائح أهل الكتاب تجوز وهي المقصودة بقوله تبارك وتعالى بسورة المائدة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ليس المقصود بطعامهم مثل البر ومكان من النباتات والخبز فهذا ليس بمقصود بالإجماع وإنما المقصود طعام يعني الذبائح ذبائح أهل الكتاب لكن بشرط ألا يهل بها على غير اسم الله تبارك وتعالى ألا تذبح على اسم معبودا سوى الله لأن ذبايح أهل الكتاب مخصصة من عموم ذبايح الله عز وجل يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فهذا مخصص لذبايح أهل الكتاب يعني الذي ذكر عليه غير اسم الله تبارك وتعالى لا يجوز أكله من ذبايحهم لقوله في الآية الأخرى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه عام وإنه لفسق فالمطلق يحمل على المقيد والعام يحمل على الخاص فطعام الذين أوتوا الكتاب هنا عام يشمل ما ذكر اسم الله عليه وما لم يذكر اسم الله عليه خصصه أوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فما الذي بقي من break حال الكتاب ما ذكروا اسم الله عليه او ما لم نعلم انهم ذكروا اسم الله او غير اسم الله لكن ما عرفنا أنهم ذكروا عليه اسم غير الله فانه لا يجوز أكله إذا ذبحوا قال باسم المسيح فلا يجوز أكل هذا لأن الله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقال وما أهل لغير الله به وما أهل به لغير الله في آيتي المائدة والبقرة فهذا أهل به لغير الله والله على طيب تفضل العاب التفسير البلاغي يذكرون في هذا يعني توجيها بحسب السياق في ذكر المحرمات أنه هنا مثلا وما أهلا به لغير الله أهلا به فهنا في سياق بيان المحرمات وهناك في مثلا تركيز بالدرجة الأولى على الإشراك وما أهلا لغير الله به لكن هذه لا يظهر وجهها كل الظهور والله تعالى أعلم قد لا تخلو من إشكال أو تكلف والله أعلم نقول بحسب السياق نعم يقول ما حكم استعمال بعض الدعماء للدواء للعلاج مثل دم الضب الدم المسفوح لا يجوز يعني الذي يذبح حينما يذبح الضب يتلقى هذا الدم ويشرب أو يطبخ أو يضع في دواء فهذا نجس لا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها قال ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها قطع الطريق إذن لن تجد الشفاء في هذا المحرم انت هذا جانب الجانب الآخر هذا مما يقوله بعض العوام أن دم الضب يفيد للرب أو نحو ذلك وهذا الكلام كذب ولا يوجد عليه أي إثبات من الناحية الطبية إطلاقا وذكر بعض من جربه شرب دم الضب ويعاني من الرب ولم يتغير شيء فهذا مما يقوله بعض العامة من غير برهان ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم الله لم يجعل شفاء أمته في محرمة عليها نعم طيب فضلاً يقول ما حكم الزواحف والحشرات يعني المذكورات في هذه الآية هنا هذه الأربع ما تعرض لغيرها والحديث كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير فما حكم غير هذا من الحشرات والهوام ونحو ذلك بعض أهل العلم ذكر قيدا أخذه من قوله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يحل لهم الطيبات ما هو ضابط الطيبات وما هو ضابط الخبائث قالوا أعدل الناس نظرا في هذا وأسلم فطره هم العرب فما استخبثته العرب بطبعها فهو من الخبائث وما استحسنته فليس من الخبائث فمثلا الفار مستخبث الوزغ مستخبث الخنافس ونحو ذلك من الحشرات مستخبثة العقارب مستخبثة فهذه لا تجوز اليربوع غير مستخبث مع أنه يشبه الفار فهذا غير مستخبث فهذا جائز الضب غير مستخبث عند العرب ويدل على إباحته سنة تقريرية وضع على مائدته صلى الله عليه وسلم فأكل منه خالد ابن الوليد رضي الله عنه وما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم لكن الأشياء التي ما ورد فيها شيء أصلا مثل يربوع ما حكمه يؤكل لأنه غير مستخبث عند العرب لما الأشياء المستخبثة فهي لا تجوز وإن استحسنها بعض الأعاجم يعني يوجد الآن أعاجم من الأمم الشرقية إلى اليوم يأكلون كل أنواع الحشرات ويتفننون في صنع الأطباق منها هذا موجود اليوم ويتهافت عليهم بعض من يرد بلادهم من الغربيين ويشترونها بأسعار عالية من مطاعم عندهم يصطفون طوابير أحيانا من أجل أنهم يأخذون وربما أشاعوا لهم إن هذا يقوي على الباه أنحو ذلك فيتهافتون عليه والله أعلم لا هو الله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فالكفر يجوز له أن يتلفظ بالكفر لكن لا أن يدخل في الكفر ويطمئن قلبه بالكفر ويخرج من الإيمان ويقول أنا مكره فإنه لا سلطان لأحد على قلبه فيبقى على نصرانيته أو يهوديته أو شركه أو نحو ذلك ويقول أنا مكره هذا لا يجوز لكن لو أكره فإنه يكون معذورا بالقول وهل يعذر بالفعل قولاني لأهل العلم والأقرب أنه يعذر بالفعل فيما لو أنه هدد بالقتل أو يسجد لصنم أو صورة لطاغوت من الطراغيت ونحو ذلك فهذا يكون معذورا فالأقرب أنه يدخل فيه القول والفعل في الاكراه واما حديث الذباب لا يصح يعني من منع الاكراه بالفعل احتج بحديث الذباب قالوا يرخص بالقول دون الفعل قالوا هذا اللي قيل قرب شيئا فلم يجد ما يقرب فقرب ذبابا قالوا قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فدخل النار هذا الحديث لا يصح والله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلم يقيد هذا بالقول فيدخل فيه الفعل لكن حينما يعتقد الكفر ويكون على الكفر مقيما على الكفر ويقول أنا مكره هذا غير صحيح ولا يعدر نعم ولو اختار الموت فلا اشكال بالنسبة للكفر لو أنه امتنع حتى قتل فلا إشكال لكن فيما يتعلق بالاضطرار بأكل الميتة ونحو ذلك في الجوع ونحو ذلك ليس له أن يمتنع فيكون قد تسبب في إذهاق نفسه والله أعلم ما أمر بقتله وما نهي عن قتله نعم ما أمر بقتله خمس قتلنا في الحلي والحرم وذكر الغراب والحداءة والحية والعقرب والكلب العقور هذه لا يجوز أكلها وكذلك أيضا ما نهي عن قتله مثل الصرد والهدهد ما نهي عن قتله فإنه لا يؤكل على هذا نهى عن قتل الضفدع هو ورد نهي عن قتل الهدهد الصرد لا لا الصرد الصرد والضفدع قال فإن نقيقها تسبيح الهدهد لا يحضرني في النهيف. النحلة والنملة نعم النملة للحاجة لكن ما يعدو على الناس ويؤذيهم يقتل الله طيب نعم تعريف الكفر كفر الله تبارك وتعالى يكون بالجحد إما جحد وجوده أو جحد إلهيته أو جحد ربوبيته أو نحو ذلك وقد يكون هذا الكفر بالإعراض التام عن دين الله عز وجل كما قال ذلك الرجل من بني عبد يليل لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في سوق عكاظ فقال هذا الرجل إن كنت نبيا مرسلا من الله فأنت أعظم من أن أكلمك وإن كنت كذابا فلا حاجة لي أن أكلمك وذهب فهذا ما كذبه لكنه أعرض ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها فهذا يسمى كفر الإعرام وهنا الكفر تكذيب يكذب بآيات الله أو يكذب برسله أو يكذب بملائكته أو يكذب بكتبه او يؤمن ببعض ويكفر ببعض ونحو ذلك فل... وقد يكون كفره بسبب الشك يشك في وجود الله يشك في وحدانيته يشك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ونحو هذا فالكفر أنواع كل نوع له معنى الشرك يعني في الأصل أن يجعل مع الله معبدا، ولكنه يطلق الشرك بإطلاق واسع ويدخل فيه الكفر، وقد يطلق الكفر بإطلاق واسع ويدخل فيه الإشراك. لكن إذا ذكر الكفر والشرك، يكون الشرك بأن يجعل مع الله معبدا، شريكا، إما في إلهيته، فيصرف له شيئا من العبادة، أو أن يجعل معه شريكا في ربوبيته، مثلا، الخلق والتدبير. ونحو ذلك بما يتعلق بالكفر أن يجحد أن يقوم بالجحود أو بالاعراض هو نحو ذلك يعني قد لا يجعل مع الله شريكا لكن لا يؤمن بإله أصلا في مثلا أو لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم لكنه ما جعل لله شريكا أو لا يؤمن بهذه الشريعة أو يستحل معلومة من الدين بالضرورة يكفر بهذا أو يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يمتهن المصحف فهذا يكفر الاستهزاء بالله ورسوله وآياته يكفر ولا يكون بذلك مشركا لكن بإطلاق أوسع للشرك يدخل فيه كل هؤلاء الله أعلم السلام عليكم